نادى علي دم الشهيد يقول لي أترى تمد يدا تصافح قاتلي والأرض أنبتت الجراح زهورها ثأرا وإن تسقى الخيانة تذبلي هذا التراب مضمخ بدمائنا أنبيعه يوما لجند الباطل لا للنبي عدم الشهيد والدمع في عيني اتمام لا لا والحرات تصرخ في القيود لا سلح كلا لا لا لا لا عدم الشهيد والدمع في عيني لا لا والحرات في القيود لا هناك لا لا لا لا سبحان لا سبحان لا لا سبحان لا سبحان لا فقم ذو ابوا يزل دمنا بغين جرى هم يسيل واستارك كان هو الامل فانهض لذاك لا سبيل ف ذا هو ولم يزل دمنا بخنجرهم يسيل وسكان هو الامل لا سبيل لا سبيل لا سبيل لا سبيل لا كنت الحجارة من يعلو على قار السجون ونداو إخ سرا لمن صالحة أو من برا يعلو على قهر السجون ونداو إخ وتنا سرا لمن صالحة أو نهون لا سلحا لا لا سلحا لا لا لا لا سلحا لا نهلن بي عدم الشهيد والدمع في عيني يتاما لا لا والحرة تصرق في القيود لا سلحا لا لسلاما لا لا لا للنبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامة لا لا والحرة تصرخ في القيود لا صلحة كلا لسلامة لا لا لا صلحة لا, لا لا سلمة لا لا صلحة لا لا لنا نحني رغم الجراح فنحن غرس الإباء عمر الأب وأخي صلاح ونرعزك ما خبأ لنا نحني رغم الجراح فنحن غرس الإباء عمر الأب وأخي صلاح ونرعزك ما خبأ لنا نحني رغم الجراح فنحن غراس الإباء أمر أبي وأخي صلاح ونرعزك ما خبر لا سرحان لا سلمالات لا سرحان لا سلمالات ونبيو للدين الحياة إذا هم باع. والفجر بعد الليل آت يرد الأعادي والسماسر ولم يولي دين الحياة إذا هم باعوا الطمائر والفجر بعد الليل آت يرد الأعادي والسماسر لا سبحانا لا, لا سلمانا النبي عدم شهيد والدمع في عين اليتامى لا لا والقرط سارق في القيود لا صلحا كلا لا سلام لا لا لا صلحا لا سلام لا صلحا لا, لا سلام Altyazı <Sessizlik>